اتحببلي موقفه دايما كاش وسلم على باقي العرب وانت ماشي كلن على ما يسر الرب معتاش وانا مثل غيري على الله معاشي فاتحببلي موقفه دايما كاش وسلم على باقي العرب وانت ماشي كل على ما يسر الرب معتاش وانا مثل غيري على الله معاشي والصاحب اللي ما أخذت من لاش هذا سبب صبري وسر أنت عاشي فعل جميل وجه أبيض من الشاش والله كريم وبار الخير ناشي عين عين له الحفن وعين له فراش بيني وبينه انسجام وتماشي فعله جميل وجه أبيض من الشاش والله كريم وبارك الخير ناشي ومن جاء على لا شيء يرجع على ماش ما ذكر في روس اللي عراشي المجهمة ما من واضح لدباش والمرجلة ما هيب مرشي وراشي منو من لاي الطيب يا عنك ما حاش لقوا عد من الضماير طناشي ومن باعنا بشوي باعنا ببلاش اما نصير اخوان ولا بلاشي ومنو من لا يقدر عشرة العمر لا عاش علم انت بدت فيي مخدة فراشي عنايت الدكتور واجهزت لنعاش ما فدت اللي باع دمه بلاش بلاشي من بعنا بشوي بعناه ببلاش اما نصير اخوان ولا بلاشي لا يقدر عشرة العمر لا عاش حلم انتبدد في مخدة فراشي لا, لا لا لا لا عاش الشباب عاش الشباب العدل ما قام في دار لحباش ما واصحاب النبي بالنجاشي ولولا الحسد والناس وابليس يعتاش مطار باسرار المهبين واش واش راحت راحت على العرب طاش بطاش بعض الاوادم مثل بعض المواشي يا مدعي صدق الغلا وانت غشاش لا تلك مشي الجمل وانت حاشي لولا لولا العدل اللي ما قام في دار لحباش ما لذا واصحاب النبي لو الحسد والناس وبليس يعتاش مطار بسرار المحبين واشي راحت راحت علاقات العرب طاش مطاش بعض الأوادم مثل بعض المواشي يا مدعي صدق الغلا وانت غشاش لا تنتقد مشي الجمل واد حاش حاش لا لا لا لا لا الكلام المختصر يا بريالجاش ابديت ما كنت في وسط جاشي يوم الكلام المختصر يا بريالجاش ابديت ما كنت في وسط جاشي اتحف اتحف بلي موقفة دائما كاش سلم على باقي العرب وأنت ماشي كل على ما يسر الرب مع تاش وأنا مثل الغري على الله معاشي وأنا مثل الغري على الله أيوا أيوا وأنا مثل الغري على الله معاشي وأنا مثل الغري على الله معاشي هلوي هلوي يا